بسم أن لا الله وليه الصالحين أشهد أنه محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه ومن تبع عبده إلى يوم الدين <تصفيق> في المرة السابقة في كتاب الأذكار انتهينا من أبواب الصلاة كلها وتوعدنا ولكن نذكر اليوم بأن الدرس القادم الذي هو غدا إن شاء الله يكون إخواننا قد مروا على يعني بداية الكتاب إلى أن وقفنا تستخرج يعني الورقة فيها يعني انشئت ما حصلته وحفظته وضبطته وعملت به وانشئت شئت أغفلت هذا لأن هذا دخل معك الحمد لله في عباداتك وفي يعني حرصك وفي محفوظاتك وتركز على ما بقي مما يعده العمل يعني عندك صفحة تقول الله فاتني مثالة حفظ أكثر من دعاء من هذه بالاستفتاح حتى يعني أستعمله فاتني يعني مثلا بعض أذكر الصلاة في دعية مع بعض الصلاة مثلا أو ما قبل التشهد فاتني يعني هذا الدعاء في خروج من المنزل لا أحفظه بعد هذا الدعاء في كذا وبالتالي تبدأ تجعل هذا كله مكان للاستعمال يعينك على هذا قراءة الجذب الماضي كله واستخراج هذا هذه الفوائد فوائد للعمل فوائد للعمل حتى يكون يعني على نحو ما قالت عائشة رضي الله عنها للفتى الذي كان يسألها تحدثه قالت يا ابن أخي هل عملت بما حدثتك قال لا يا أمة قالت علمة التكفر من حجر الله علينا وعليك مضى معنا الأربعاء الخميس والزمعة وهذا الثبت أيضا يعني على الغد إن شاء الله إن كنا سنبدأ في بداية باب جديد في باب ذكار الصباح والمساء لأنه باب طويل فقبل أن نبدأ فينا كن ضبطنا أبواب الطلب حتى يكون العلم للعمل وليس لمجرد وإلا إذا كان لمجرد العلم ينفي بعضه بعضه وتجد نفسك انتهيت من الكتاب ومررت على علم كثير وقد نسيت هذا كله وصار حجة عليك وأنت لم مسكين ما فعلت شيء فحتى يعني تنتفع إن شاء الله نرجو أن نتحاور على هذا المهم هل بعض إخواننا استفاد من الجمعة والخميس ومر على شيء من هذا؟ طيب يعني كده اشعرونها ببعض المشاركة ثلاثة خمسة سبعة تسعة عدد قليل اذا الذي لم ينتفع الخميس ولا الجمعة من باب اولى سيضيع السبت واذا لم تقدم السبت فانتجد الاحد ف يعني هذه الهمة القليلة ينبغي أن تنظر في كيفية إشعالها مره أخرى. لماذا يعني التوجيهات والتنبيهات وما نتواصل به من الأمور في بعض القصور والتقصير؟ يعني ما حكز ذكاك مثل ذبري؟ تولى أنت جميعا الذي يهمك وشأنك أنت. حتى لا تفاجئ ان احنا جينا غدا نقول لك خلاص مش شغالين في في وارد يعني القضيه مش قضيه كلام وخلاص من كان يرجو كلام فقط يعني شاء الله ان يكفينا شره وعلي ان يعني يغادر ومن كان طالبا العمل والديانه ونحو ذلك إن شاء الله نتعاون صلى الله عليه وسلم وياكم من الموفقين لكن احذر هذا المسلك مسلك السميع الذي ليس له مشاركة في علم ولا عمل أرجو أبو قد بلغت قال المصنف رحمه الله تعالى أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا في المرة الماضية جملة من أدب أنبياء الله عز وجل وهم النهاية في هذا الباب ويتلوهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إِنَّ ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه فأوجب الله عز وجل تعذيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا بالله ورسوله هذا حق مشترك الإيمان وتعذروه وتوقروه هذا على صح القولين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم وتسبحوه بكرة وأصيلة هذا حق الله سبحانه وتعالى المقصود ان التعذير والتوقير وهو بمعنى الاحترام والاتباع والطاعه والتعظيم هذا من حقوق النبي صلى الله عليه الله عز وجل تعذيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم وألزم اكرامه وتعظيمه قال المبرد تعذروه في تعظيمه ونهى عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب في سبقه بالكلام فقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله في إهمال حقه وتضيع حرمته يعني واتقوا الله في إهمال حقه يعني خافوا الله أن تهملوا حق النبي صلى الله عليه وسلم وتضيع حرمته وهذا بخلاف الأدب اللائق معه إن الله سميع عليم الصوت واضح كذا واضح وقال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوف النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا يعني لألا تحبط أعمالك خشية أن تحبط أعمالك احذروا أن ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أو أن تجهروا له بالقول يعني أن تعاملوه كما يعامل بعضكم بعض إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إلى غير ذلك من آيات الذكر الحكيم الآمرة بالأدب العالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما حث على الأدب أيضا زم سوء الأدب إن الذين ينادونك من وراء الحجرة تقدم معنا في التفتيت أن هؤلاء الأجلاف الأعراب الذين كانوا يسيئون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيته ويقول يا محمد أخرج إليه كان لو كان يعني يقاطب قرينه أو صاحبه ولهذا قال أكثرهم لا يعقلون أين عقول هؤلاء حتى يستعملوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد امتثل الصحابة رضوان الله عليهم تلك الأوامر الإلهية فحفظوا حقوق سيد البرية صلى الله عليه وسلم وتأدبوا معه بما يليق بمقامه الشريف وفضله المهي ففي قصة الصلح الحديبية أن عروة بن مسعود جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، وكان رجلا كافرا في ذلك الوقت لكنه وهو يحاور النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى سلوك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بعدما أسلم وروى ذلك في الحديث ولا بأس أن يتحمل الرجل كافرا ويؤدي بعدما أسلم وهذا كثير من الصحاب إذا أسلم يؤدي ويروي ما كان تحمله كافرا كهذا الرجل الذي أسلم ثم قال هذا الحديث قال فوالله ما تنخم رسول الله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 والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا نهاية في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجات لا يتصورها الإنسان من غير الصحابة لكمال أدبه ولا تجوز شرعا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال ما تنخم رسول الله فأصل النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم النخامة من يعني ما يخرج من الصبر من البلغم ونحوه فإذا انفصل منه شيء من هذا وقعت في كف رجل منهم حرصوا على أن يأخذوه فدلك بها وجهه وجلده وهذا الحديث وما فيه معناه جلال على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خاف بالنبي صلى لا يجوز أن يفعل معضية ولهذا لم يفعل فحابة ذلك مع أبي بكر ولا عمر وهما النهاية في الشرف بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء خاف فلا جد توسيعه كما يفعل بعض الناس الآن مع المشايخ أو الأولياء أو أفحاب الكرامات أو نحو ذلك هذا شهير عند الفحوطية وهو مجنود ومن الغلو المحرم الذي يؤدي إلى يعني طامات لكن فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصوصيات. قال وإذا أمرهم اتبروا أمره وهذا ظاهر في الأدب إذا أمر اتبروا أمره يعني تسابقوا إلى إجابة وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه وهذا أيضا من خصائصه. صلى الله عليه وسلم يقتتلون على الماء المنفصل من أعضائه لبركته صلى الله عليه وسلم وإذا تكلم قفضوا أصواتهم عنده يعني لا يرفعون أصواتهم أمامهم تأدبا وما يحدون إليه النظر يعني لا ينظر أحدهم إليه نظرة يملأ فيها عينيه وإنما لحيائه وأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته للنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه من غير أن يحد النظر تعظيما لهم فلما رجع عروته وكان يومها كافرا ولم يدرك معنى النبوه لانه غير مصدق وغير مؤمن فقاس هذا على نظام الملوك قال يا قومي لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي اعظم ملوك زمان ملوك الفرس والظوم والحبشه والله ان رايت ملكا قط يعظمه اصحابه لا يعظم اصحاب محمد محمدا ما زال الرجل يظن ملك يعني قال ما رايتوا ملكا يعظم كما يعظم الصحابه محمد محمدا فعلم لان الرجل بعيد عن معنى النبوه ثم انه اسلم بعده وفي نفس القصه ان عروه بن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثه ويشير بيديه اليه حتى تمثل لحيته وهذا يعني اذا كلم الرجل الرجل فانه يعني يرفع يديه ويقربها منه منفعل بالكلام وما يدري أن الذي أمامه نبي بل خاتم الأنبياء بل سيد النبيين وإمام المرسلين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم والرجل كافر ما يعرف الأدب في هذا الموقف والمغيرة بن شعبة وهذا المسلم الذي كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة واقف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وضريفه المغيره هذا عمه عمه ولكن هذا مش يعني عروة عم المغيره نعم والمغيره بن شعبه واقف على راس رسول الله صلى الله عليه بيده السيف فقال له اقبض يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ترجع إليك يعني أنت تفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم تشيح أمامه ويدك يعني تكاد تمس تمثل لحيته أفق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض يده عروه ورؤي أن عمر عمد إلى ميزاب للعباس تعالى ومر الناس الميزاب ما يوضع فوق أسطح البيوت لإنزال المطر المتجمع حتى لا يفسد سطح البيت كميزاب الكعبة المعروف الشهير وما يتخذه الناس كذلك فوق أسطح بيوتهم عمر أمير المؤمنين عمد إلى ميزاب للعباس على ممر الناس يعني يجمع الماء وينزل على رؤوس الناس. فراد أن يمنع هذا الإيذاء، فقلعه يعني خلعه وأفسده، فقال له يعني العباس صاحب البيت، قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في مكانه ما أن لوضع، رفعنا وضعه في هذا المكان، فأقسم عمر لا تصعدن على ظهري ولا تضعنه موضع، نقول يعني أدب ونزول أمامه. يعني ما علمه يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول كيف أنزع شيئا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه له وجه شرعي فإنه يمكن أن يقول والله رفواه صلى وضعه في وقت لم يكن يؤذي المسلمين ثم أنا أبيder المؤمنين وأنا الذي أقدر هذا الأرض والقلب ممتلئ بالمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر واسع, هو فعلا واسع لكن لأدابهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يهضم هذا الفعل ولم يكتف بأن يعيده وإنما قال تصعدا على ظهري يعني يتخذ عمر يعني كما لو كان يعني حجرا أو نحو ذلك وهذا في نهاية التواضع وكأنه يعني يهبط بنفسه و نفسه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي الغزين قال قلت للعباس انت اكبر او النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اكبر وانا ولدت قبلها وهذا من أدب العباس النبي صلى الله عليه وسلم كان العباس يكبره بسنتين فالسؤال محرج انت أكبر؟ معين السؤال يقف بيه والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج أن يكون يعني أتن منه لكن اللفظ لم يرق للعباس اللقب خلاف الأدب، فكأن العباس لو قال أنا أكبر لم يأخذ هذا اللقب، فاحتال هذه الحيلة التي تدل على أدب، قال هو أكبر في الوحي، هو أكبر مني في الوحي، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني، ولكني ولدت قبله، يعني يعطي نفس المعنى الذي يريده في أدب، هو أكبر مني ولكني ولدت قبله. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نزل على ابي ايوب فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني الدور الاول الارضي ونزل ابو ايوب العلو الدور الثاني فلما امسى وبات جعل ابو ايوب يذكر انه على ظهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او على ظهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم منه منامش كيف أنا أكون فوق الرسول صلى الله عليه وسلم تحت مع ان هذا أمر يعني هذا فوقيت مسكن وليس فوقيت رتبة وقد يكون الدور الأول يعني أحسن وهو كان أحسن في ذلك الزمان في تلك الأزمنة كان الدور الأول يعني هو ال يعني له المنزلة وله الشرف والثبّق وهذه الشرفات آخرهم دور تاني يعني يعني ليس هذا الذي ومع هذا لحظ باب الأذى زعل أبو يحيى يذكر أنه على ظهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه أو أسفل منه وهو بينه وبين الوحدة أبو الوحدة يجي شو قراني فكروا فيه الوحدة مايجي ينزل كمان تحت يعني يلقاه جبريل تحت ونعت فوق كده يعني لو أمو أيوب وجعل يحدث الميوب في وما يبغى وفقته نعم فجعل أبو أيوب لا ينام يحاذر أن يتناثر عليه الغبار ويتحرك فيؤذيه لأن البيوت طبعا لن تكون يعني مسلح ونحو ذلك وإلا يعني عروق من الخشب وعليها يعني تراب ونحو ذلك خشي أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فلما أطلح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما جعلت الليلة فيها غنضا أنا ولا أم أيوب يعني لم نغتمض بنوم يعني ما عرفنا قلق طيلة الليلة طب ولماذا لم ينزلوا إليه هذا باب آخر من سوء العدد لعله يكون نائمة فلا يقضونه. فقال ومما ذاك يا أبا أيوب قال ذكرت أني على ظهر بيت أنت أسل مني فأتحرك فيتناصر عليك الغبار ويؤذيك تحركي وأنا بينك وبين الوحي عزيز الله وعن أبي أيوب يعني قبل أن نسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذا موقف آخر في نفس الليلة وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخوال النبي صلى الله عليه وسلم من اخواله قلت بابي وامي اني اكره ان اكون فوقك وتكون اسفل مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ارفق بنا ان نكون في السفل لما يخشانا من الناس يعني هو يختار ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه صلى الله عليه وسلم ولهم فلو لكان هذا أشفق على الناس فقال إن أرفق بنا أن نكون في السفر لما يغسنا من الناس يعني وقبل هذا أبو أيوب على مضض وفعب نزولا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبت قال فلقد رأيت جرة لنا انكسرت كثرت وأهريق ماءها فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا القطيفة يعني زمنهم يعني طأم أنتري أمريكي يعني حاجة يعني ما لا يحوزها كل واحد. فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها. يعني مفجوع المدينة برد. فإذا يعني فسد عليهم اللحاف أعانهم الله على الليل. لكن كل هذا يهون أمام الأدب. ما لنا لحاف غيرها. ننشف بها الماء. فرقا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا شيء يؤذي حتى ما تنزل النقطة ما أو نحو ذلك. وعن عمر بن العصى رضي الله عنه قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منهم. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه يعني مات عمرو بن العاص وما امتلأت عيناه من النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشدة مهابته وإجلاله صلى الله عليه قف على كل موقف هؤلاء ويعني توهم نفسك كنت من الصحابة ماذا كنت تفعل وحين إذني أتيك الجواب لماذا لم يختارك الله تعالى في الصحابة وإلا لفتو ضحكت الله أعلم مع هذا الزمن كان فيه صحابة وكان فيه منافقين وكان فيه كافرين فحمد لله على السلام الحمد لله نحن يعني نتبع النبي فصل لكن حتى تكون من الصحابة هذا شيء يعني ننظر بهذه الأدب وال عمله الناس كان كاثرا كان ذاهياً العرب ودوخ المسلمين في بعض يعني ما هو إلا أن أسلم ما إن أسلم حتى صار يعني يعرف طريقه إلى الأدب حتى ما كان يملأ عينيه من النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلو سؤل أن يصفه لم يطق لم يقل لا أعرف هو يعرفه جيدا لكن لم يطق مجرد أن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يتأثر قبل أن يتكلم سيبك فيسكت أحده هذه محبة صادقة وأدب عملي ولما أزنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية أدب يعني الصلح هذا بيه المعروف لما أرسل عثمان رسولا يفاوض المشركين كي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله طبعاً لما ارسل عثمان استقبلته قريش احسن استقبال قد كان له فيهم يعني عشيره فاستقبله قومه وهو رسول للنبي صلى الله عليه وسلم فاول ما قالوه يعني قم فطوف بالبيت والعرب تعظم البيت في الجاهليه والاسلام كافرهم ومؤمنهم وظن كثير من الصحابه نفس هذا الظن فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يعرفوا الخبر قالوا الان عثمان يطوف بالبيت ما رحمك فمن الذي يدرك ادب الصحابه معه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان عثمان ليطوف قبل ان يعرف القصه قال لا عثمان لا يفعل هذا وفعلا رجع عثمان وحكى انهم قالوا دونك البيت فقال لهم ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أطوف قبل النهي فعلاً هذا لو أنت تقول طيب نطوف وبعد أن نفكر وإن كان يعني مناسب أو غير مناسب وفي حديث قيلته فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء أردت من الفرق وذلك هيبة له وتعظيما يعني امرأة لما ترجم في الصحابة في قصتها أنها أول ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أخذتها الرعدة هيدة من النبي صلى الله عليه وسلم خلتها رعدة وخوف وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم الآن الجماعة المجانين الفنانين تسأل واحد طنوحك بعد ما قديت دور الإمام مالك ودور عمر بن عبد العزيز الاقتموحي ان انا اعمل شخصيطه مبكرة كأنه بكر هذا يلعب معه يعني في في الحارم وبعضهم مع الاسف يعني ركب النهاية في الحماقة وتصور ممكن يؤدي دور النبي صلى الله عليه وسلم هذه قلوب يعني ما وعد معنى الادد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعند الكافرين يعني قام رجل منهم بتمثيل دور المسيح في فيلم مشهور، وأن كانوا يعني جاب واحد حسن السيرة وليس ممثلا وقبلها لن تمثل بعد هذا الفيلم، لكن وهذه محاولات يعني منهم لتعظيم المسيح، لكن في النهاية يجعلوه رجلا وجعل هذا الرجل يعني يقوم بدور نبي من أنبياء الله عزاه في نهاية. يعني لغاية ما يكون من البعد عن الأدب وعن الوراء ابن عازب رضي الله عنه قال إن كان لياتي علي السنة السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وهو معه كل يوم فاتهيب منه وإن كنا لنتمنى الاعراب نتمنى الأعراب كما في الجوال الأخرى كان أصحابه محمد الفصلام يقولون إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلها في الأعراب أكثر غلظة وجفاء وجرأة فكان الصحابة بس سؤال في رأسه سنة يتهيب أن يسأل النبي مهادة وإجلالا وتعظيم ويحدث نفسه لو دخل أعرابي الآن وسأل في السؤال الذي أفكر فيه يدخل أعرابي يقول يا محمد ما حكم عربي لكن الصحابه رضي الله عنهم الذين ألفوا الناس للنبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوه يجلونهم ويتادبون معهم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت ابواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالاظافير الاظافير يعني اذا اضطر مضطر ان يقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر وليس بقبضته ولا بطوبة ولا بيعني يعني بأنامله. الأضافير يعني بألاملي يعني كنايه عن التلطف في الادب وهذا يعني كله في نفس الباب وعن ابي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال لو كان في مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون فغضب من هؤلاء القوم الساعديون جماع من الناس لكن فيهم هذا الصحارج كان جالسا معهم ويحدثهم عن النبي فصله وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون كأن البعض يحدث بعضهم كما في بعض المجال فغضب ثم قال انظر اليهم يعني يقول لابي حازم هو متعجل انظر إليهم احدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقبل على بعض اما والله لاخرجن من بين اصغركم ولا ارجع اليكم ابدا خلاص يعني ترك لهم البلده فقلت له اين تذهب قال اذهب فاجاهد في سبيل الله يعني ارض الله واسعه اطلب الموت يعني هؤلاء قوم لا يعاش بينهم ما جريمتهم أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم واثنين ثلاثة على جنب يتكلمون كيف لو جاء ورأى نصف المسجد نائما في يعني أثناء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونصف الباقي يعني شاردا إما في إخطار أو في يعني أعمال أو أحوال ونصف نصف ونصف نصف النصف حتى يفهو يعني رجل أو رجلان يتأدواون مع النبي صلاة لا تظن النسبة أكثر من هذا يعني وإلا أين هؤلاء على مدار السنين لو كان يعني هؤلاء لخرج جي يعني يفصل لكن نحن يعني متأخرون عن هذا كثير فليت أنا ننتفع بمثل هذه الأبواب. حسبك، يعني كما رأيت العجب من أدب الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا، فأنت اليوم سمعت أيضا شيئا من هذا العجب من أدب الصحابة رضي الله عنهم، أسقط هذا على نفسك. كل نفسك يعني أين هذا؟ وسيأتي من أدب العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يعني يضيق عليك. الآن الخناق يضيق عليك، وتطالب بالعمل. بعد هذا العلم والامر مضار على التوفيق ولا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله رب العالمين